A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Tilka ayatul kitabil hakim. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ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 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَدْبُرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بعد إِذْنِهِ ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُم فَعبُدُهُ أَفَل تَذكرون إلَيهِ مَ رجعكُم ج وَدَم اللهَِّ حقا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 إِ فِختتِنا فِي اختلاف الليلِ وَهارِ وَمَا خَلَقَ اللهَّهُ في السَّمواتِ وَالأَرض لَ آياتِ لِقَمتَّقُون innallatheena la yarjoon liqaana wa radu bilhayati ayatina Aulai ka ma'wa humu nnaru bima kaanu yaksibun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 فَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ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 الموجم كلُ مَ كانَ وَظَنأَهُ أحيفَ بِهم دَو اللهَّه مُخصينَ لَّينَ لإِن أَن يَيتَن من مِنه لإِن أَن جَتَن مِنه لَكَّ منِنَ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 Summa ilaina maroogia kumfanuna biokum bima kunta malun.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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ وَلَا يُرْهَقُونَ وُجُوهُهُمْ قَتَرًا وَلَا ذِلَّةً أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ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 وَمَن يُدَبِّرِ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَق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 فَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ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 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ مَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ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 قَالَتْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِن عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اتَّقُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 Fa' agi mi akum summa laja kun amurakum alajikum roma ta' summa roodu ila jaa valatu virun. in agerin كَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ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 ثَُّ بَعثنَ مِم بَادِهِم مّ سَوهونَ إلَ فِي الرَعونَ وَمَلَئِهِ بِآياتاتِنَا فَسْتَكبرَرُوا وَكَانوا قَوْمًَا مُجرِِمين فَلََّا جَ أَهُمُ Rumina, dinar, kalo, inna, heda, lase, rum, mobiin. Kala, muse, antakolo, nalil hart, ilem, jah. Ankum, ase, wala,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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك مِنَ القوم الكافرين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 دَارُوا الْعَذَابَ الْأَلِيم قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَاعَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Wajawas nabi Bani isra Ilal Bahrafat Bahum Fidanu Ajunoduho Bariwa Hat.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 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا فِي في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن لا يؤمنون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 وَاْمُرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْ اَقِيْمَ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ